بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تتقوا رب ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها منهما رجالاً كثيراً ونساء واتق الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَا أَنْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَلُونَ خَابِثَ بِي وَيَبْؤَنَ تَكُونُوا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى آلِهِمْ كان خوباً كبيراً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 فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا جُنَاحَ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء من هنا دفعني مريء اب ولا تكون توسفرا امالنكم الناس جاء الله هناك ما هو الرزق هنا وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا فَإِنَّنَا كُنَّا مِنْهُ مُرْشَدًا فَذَهَبُوا إِلَى الَّذِينَ امْتَنَعُوا وَلَا تَفْكُنُوا كَبَؤُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَانْسَافِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَ ومن كان فقيرا فليأكل بالمغار فَإِذَا دَفَاوَ طُنْدِيلِي أَمْ وَادَم فَأَسْجِدُوا عَلَيْنِ وَكَفَى بِالنَّايِقَةِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكْنَ وَالِدَتُهُمْ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْ سَرَائِعِ نَصِيبٌ مَتَرَكَ اللَّهِي فَانِي وَأَقْرَبُ مِنَّا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَفَرَا نَخْوِ وَإذاَا شَضَرر الْقِت م تأُونقُر بَتَبَا وَ مَنسَاتُِصَزُتُوب مِ الن وَقُ لَهُطَولًَا م وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم دلية راضعة فانخافوا عليهم فليستقوا الله خاف علي من سن ينقض الله ان قولا سديدا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصُلَّهُونَ فَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي نادكم للذكر مثل حوض الأنسيين فإن كن نساء سعود فلهم سلسا ما ترك وإن كانت واحدة فلها وَلِيَ أَبَوَيْهِ لَقُونَ يُعِقِبُ مِنَّهُما سُدُسًا مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَارْضَ لَهُ مِن بَعْدِ هو وارثه ابا وام سالع كان له عيشوا فلأمه السدس من بعد وصية ينصي بها أودين نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ الله كان عليماً حكيماً ولكم نصف ما ترك أزوادكم إن لم يكن انه ولد فان كان لهم من ولد فله مما ترى نَمِنْ فَاقَ وَدِيْعًا صِيْن يُصِيْن نَبِيْهَاءَ عَمْدَادِيْن وَلَهُمْ نَرُضُّ مِنْ مَّا وَمَا إِنَّ ابْنَ يَأْكُلَنَّ كُم وَلَدًا وَإِنْ كَانَ لَنَكُونَ وَلَدًا فَنَحْنُ النَّاسُ نُمُوهُ من بعد رصية توصون بها أودين وإن كان رجلهم يَا رَسُولَ كَلَسَن أَم نَرَأْتُم وَأَلَهُم أَخٌ أَم أُخْتٌ فَلِكُلٍّ يُواحِدٌ مِنْهُمَا السُدُسُ وَإِنَّ جَنَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ سَأَرَى مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شركاء مَا تَرْدَى وَصِيَّتِي وَصَادِقًا أَمْ غَدِي مِنْ نَوَايَا وصية من الله والله عليم حليم إِلَّكَ خُذُوهُ ذُلَّا وَامْشُوا وَارْكِلُوهُ فَكُلَّا أَنَّهُ وَرَاءُ لَهُمْ ساتيا تدر يم تا ستي خالدين في غا الفوز فان وَمَ يص لهَا وَرَصُ لَ وَتَ دَخَضُ دَ و ي يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب وَلَنَٰتِيَةَ أَتِينَا فَاحِشَةً مِنَ النِّسَاءِ كُنَّ فَشِيعَةً وَلَنُدَنَّ مَا فَإِنْ شَغِفُوا فَامْسِكُوا النَّفْسَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُمْ مَا هُمْ نَالمَوْتُ أَوْ يَدْعُونَ إِلَى وَنَذَرَنِي أَفْيَانَهَا مِنْ قُرًى سَاقُومُ مَا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما إنما ثوبة على الله للذين يعملون السوء بجلالة ثم يتوبون من قريب فأولاد لأنك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً وَلَيْسَ سَنِتٌّ وَبَطُولٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ آتِقًا سَائِذًا حَضَرَ أحدهم ما هو تقال انني كبت ظل انا ولد الذي نامت الا و ما يا ايها الذين امنوا لا يحل أن تلس النساء كرها ولا تغضلوهن لترهبون أَوَيَمَا أَتَيْتُمُ النَّائِلَ أَن يَأْتِي نَبِي فَخَصَمَ وَأَشْرَهُ النَّبِيلَ مَارٌ وَإِنْ كَرِهْتُمُ النَّفَسَ أَن تَكْرَهُوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وإن أردتم السبدال ذوج مَ كََ ذَج آتَييتُم إِخَد النَّق فَ فَتَ أَغوظُ مُِ اتَّخَذُوْنَ دُوْنَهُ وُصًّى وَاسْمَ وَأَنْ كَانَ يُفَتَّخُذُهُ وَقَضَى اللَّهُ بِرَبِّهِ إِلَى رَبِّهِ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم غُمَّ كَانَ فَطِيشَ سَوْءٍ وَمَقْتَوَا وَسَاءَ سَبِيلًا أُرْهِمَتْ مَا غَادَتْكُم مَوَانَاتُكُم وَأَخَوَاتُكُم وَأُمَّاتُكُم وَخَالَاتُكُم وَبَنَاتُكُم وَأَخِيكُم وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ما اتكم الملائكه ربان نسوا وامناتكم يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاخَوَاتُكُمْ إِنَّ رَبَّ رَأْسِي وَأُمَّاتِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمْ التي في حضوركم من نسائكم وربائبكم في حضوركم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دناخ فإِن تَنْكُُ دَخَن بَِّ فَلظُ خَدَكُ وَ خَلَ إ أَبَ إكُول النذينَ مِن أَوصُ وَخَلَائِلُ أَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا وَحِيْمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ما آمنا كان كتاب ما عليكم وَخُيْلَنَا لَنفُمَّ وَرَاءَهُ أَزَلِفُهُمْ أَن ثَبَتُوا بِأَمْوَالِهِمْ خُيْلِينَ اللَّه يَرْمُسَ فِي فَمَاذَا تَعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْهُ إِنْ فَأَتَوْا مِنَّا أَجْرَهُمْ نَفَرِيماً وَلَا تُحَادِثُوا قَوْمَكُم فِي yīmīn ta til تَأْفٍ رَمِينُ كُمْ قَوْلَنَ أَنَّ يَنْتَقِمُ خَصْمَنَا تِلْمُقِينَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَكُمْ بَابُكُمْ مِنْ كِقُوهمَّ بِئِذِ أَلهَليهِ وَآاتَُّ غُوجُوه رَود النَّ بِمَغر فِي مُخَ الصَّناتٍ ظَيرَ مُسَابِ خَاتِهُ وَدَامُ سَخِفَتِ اَخْذَادٌ رَئِفًا وَخَصِمَنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِصَاحٍ شَهِ سَأَلْنَاهُم نَصْفًا وصناتي من العذاب نارك لمن خشي العنة منكم. وَأَنْتَ الَّذِي خَلَقَ النُّطْفَةَ فَسَوَّاهَا وَقَدَّرَ فَهَا هُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ يُرِيدُ اللَّهُ يَعْصُونَ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَيَعْتُوبُونَ عَلَيْكُمْ وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخصف عنكم وخلق الإنسان ضعيسا قُلْ أَمْ وَلَتَكُنْ بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ إِنَّ إلا, إِلَّا أَن تَكُونَا لا تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما وَمَن يَفْتَرِ فَالذَّالِكَ عُدْوَانٌ وَفَلَمَن فَسَّهُ فَإِنَّ لَهُ لَيْرًا وَكَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ يَرَى انْتَجَ تَنِ بُكَ بَإِرَامَتُنَا وَنَأْنُ نُكَفِرَ عَنْكُمْ سَيَأْتِكُمْ وَمِنْ دَخْلُهُ مَدْخَلٌ كَرِيمٌ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضْضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ وَلَا بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضْضَلَ اللَّهُ بِهِ بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله ربولي <تضلح> ان الله كان نبي فلشيء اناديما والذي <ولفل دعلنا> مَتَرَتْ رَجُلٌ وَلِي ثَانِي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 ر جَالُوا قَو وَمُونَعَلَِفَئِ بِم فَ وَنَو مَ بَ غَبَّمَّ أَنبَ وََظل قِ أَين بَصَّ خَة الق تَتُفَ فيظاتُ للِغبِ بِم وَلَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خذتم شطاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إنه يريدان ام يوف في طيبنا و الله كان عديم الخبير وَضهُله وَلتُ الشَّب ب شيءَأَ وَابِ وَ داين يح الث نهُ وَبيذ قوبَ وَت وَ والجار ذي القربى والجار ذو الضر با صاحب السبيل وما ملكت أي مخ إ نم ي خ م ك م والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويجتمون ما آتاهم الله وَأَتَتَنَّلَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُفْقُونَ أَمْ وَلَمْ يُرْغَبَا ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا بِهِ انْجِي وَمَنْ يَوْمَ الْآخِرِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ۚ مَّا وَكَانَ مَا بِهِ وَنِعْمَ مَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ ويضاعفها ويختم اللذنه أجرا عظيما فكيف إذا أجئنا من كل أمة سيد وزئنا بك على هؤلاء سيدا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يَا أَيُّبَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْ تُمْسُ كَرَاحًا ان لا ابي سبيلي خان فات كنتم فَرِنْهَا أُجَا أَحَدٌ مِنّي وَمِنْ جُوهَرِكُمْ مَرِيدُ قَوْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غفورا ألم إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون أرضنا لتويريدون أن تضلوا السبيل وَمَا أُغْنِى لَهُ بِآثَ كِ صُم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواطله ويقول نَسَمِعُ نَ وَصَيْنَن وَمَا يُرَى مَسْمَعُهُ وَرَأَيْنَا لَنَا بِأَنَسِنَتِهِ وَقَضْنَن فِي الدين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا قَوْلَكَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَخْوَمَ وَلَا تِلَّ عَلَهُمُ اللَّهُ بِكُفَّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا الَّذِينَ نُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِهِ وَإِن كُنتُم بِهِ أتبارها أولا لغنهم أولا لغنهم كما ذٰلِكَ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد يَسْمَعُ الْمُنَادِي مَا أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ نُزُكَ إِنْ أُنْخُسَ بَلِ اللَّهُ يزكي من تشاء ولا يظلمون فتيلاً قانضر كيف يفترون وكفى به إسماً مبينا ألن تر إلى الذي أtu nãoui الlanكتاب biunaabilgi veti ao tio a quluuna للذ من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَنْ يَلْغَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ناس نقيرا ام يحسدوننا ناساما اتاهم ما لهم بصف فوق انتينا لا اله الا الله ما كتب وانقمت فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم تعيرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ نَاسَهُ فَنُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ غيرها ليذوق العذاب إن الله كان غزيذا حكيما وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَنُدْخِرُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ان تنصح حكومه بالعدل ان الله نعمه ما إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِيرًا مَا أُخْفِيَ وَأَخْفِيَ وَلَا أُلِي لِلأَمْرِ مِمَّنْ انْفَرَقَ ودعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والله ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يدعمون أنهم أمَ موبم أوز إلَ يكَ أوأَم أوزين مِ آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتخاكموا إليك يريدون أن يتحاكموا إله وَالْمَوْتُ وَقَدَاؤُهُ يَرُومُ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضلال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَلَّوْا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم اصلي فون بن جاءوك جاء اصلي فون بن أحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في يُبْصِرُ فَأَخْرَجَ لَهُمْ دَوَنُهُمْ وَهُمْ وَكُلُّهُمْ فِي أَفْسِهِ قَالُوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ جِرَانَ والمن ام فسوج جاء كفان تابوا منهم ان لهم مروا وسمعون لا يجدون ما توافرا صيما فَنَا وَرَبِّكَ لَا يُخْمِنُونَ خَجْلَا يُخَكِمُكَ فِي مَا شَجَعَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا فِي أَنفُسِهِمْ خَرَدًا مما قضيت ويسلم تسليما ولو أنا كتبنا انقضوا انفسهم او فعلوا ما يوعظون به لكان خائرا له وأشد تثبيتا وإذا بل يقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن وَاتِّبِ السَّبِيلَ في لِلَّهِ فَيَقْضِ قَدَرُهُ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَوْفَ يُنْذَرُونَ إِنْ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ والّ إذان النَّذينَ يطونَ رَض بَن أَسَج بِهذينَ فَريتِ بظَِ مِهّ وادعا لنا من لذنك وليا وادعا لنا من لذنك نصيرا الذين آمنوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي نَقِيلَ لَهُ قَصَصُ أَيَّدِيَكُم وَآخِرُ مُصَنَّتَاتُ الذَّكَا فَلَمَّا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يغشون النات كخشية الله أو أسد خشية وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ كل متاع الدنيا خليل والآخرة خير لمن اتقى كُلُّ مَتَاعِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن تَقَوَى وَنَحْنُ نُطَوِّلُ نَفَسِينَ أَيْنَ مَا ولو فاتم في بروج مشيئ له وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه عرض الله وإن قصدهم سيئة يقولوا هذه من Hul hul hul dinar din مَا أَصَعَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطعر رسول فقد أعطاه الله من يطعر رسول فقد أعطاه الله ومن تول وليهم صفيظا ويقولوا نقار فإذا برزوا من بذية طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأقرب ظنهم وتوى كلمان الله وكفى بالله وكيلا فأقرب ظنهم وتوى يا الله الله واف باللائ وكن أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْبِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ خِلافًا كثيرًا وَإِذَا جَاءَ أم أَمْرُهُمْ مِنَ الْأَمْنِ أَمْ يَنْقَاؤُونَ فِي أَذَاعٍ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإلى إِنَّ يَا تَبْيَطُونَهُ مِنَ النُّجُومِ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عليكم تبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا ذَاكَ وَحَى يُضِلُّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْمَعُ اللَّهُ أَنَّكَ فَبَشَّرْنَا بِالنَّبِيِّينَ فَوَّضُوا وَاللَّهُ أشد بأسا وأشد تنكيلا من ومن يشفغ شفاعة حسنة إن يكون له نصيب منها ومن يشفغ سيئة إن يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا خُيِّطَ بِتَخْيِيطٍ فَصَالُهُ بِأَحْسَنَ مِنَّا أَمْ تُدْرِكُ الله كان ولا كل شيء خطيبا الله لا إله إلا ولا يجمعنكم لا يوم القيامة لا رعب فيه ومن أصدق من الله صديفا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركثهم كتب بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل ومن يُعلِل الله فلن تجد له سبيلاً كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء أحد لا يهاجعوا في <تصفيق> فَإِن تَوَلَّوْا فَخُلُوا مَصْفُوفًا صَفًّا وَاتَّبِعُوا ذِمَمَهُمْ وَلَا أَسَفٌ أتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصيرون إلى قوم بينكم او جاءوكم حصرة صدورهم ان يقاتلوكم او قاتلوا قومهم لسلقهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اغتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فذا جعل يمسبيلا تتجون اخانا يعوركم ان يامنكم يا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يرتزلوكم ويرقوا إليكم السلام ويكف وَاِنَّ الدَّيْنَ تَخُذُوهُ وَقَطُونَ فَانْفُتَ قِلْطُمُكُمْ كُنْ جَعَلْنَا لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُدِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ فَأَنْتَ <تطل> لَمُ أُمِّنَ إِنَّا <إلا> خَطَأَ <ومن> فَتَلَمْكُمْ مِنَ الْخَوْفِ أَن سَتُخَيِّرُ رَقَبَتِ ابْنِ مُؤْمِنٍ وَدِيَتُهُ مُسَلَّمَةٌ إلى أهل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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَبِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ورقاباً تنمّنا ومن لم يجد فصياما سهر لي متتابعا عيني الله وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ بِاللَّهِ عَلَى وَقَضَى بِاللَّهِ عَلَى يُعَانَهُ وَأَعْدَدَ لَهُ عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا تبرمتم في سبيل الله فتبنوا ولا تقولوا لمن خان السلام لست مؤمنا فابتغون عرض الحياة الدنيا فعيان مَا هِمْ مَعَانِي مُكْسِرَة كَتَامِكَ فَانْكُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ نَمَّ غَوَانًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُوا الْيَظْمِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَا فُصِّلْ مَا عَلَنْتَ وَقَائِدِينَ تَرَدَّ وَقُلْ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات مَا مَضَرَّفَ رَتَّ وَرَحْمَتَهُ وَكَانَ الضَّمَاءُ ضَافُ وَرَاصِمَا إِنَّ الَّذِينَ ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضفين في الأرض قالوا فَلَمْ تَكُمْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَى هُمْ جَهَلًا رَمُ وَسَاءَ اسْمَصِيرا إِنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِن رَعْدٍ تطيرون خيلة ولا يهفدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يغفو عنه وَكَانَ اللَّهُ عفواً غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يُهَانِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْهُ الظَّالِمِينَ وَمَن كَذَّبَ ومن يخرج من بيته مهادراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره وله الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا طَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ وَلِيُّكُمْ أن مِن دُونِهِ أَنَّهُ قَصُورٌ مِن صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَنْتَ لَهُمُ الصَّنَافُ تَفْتَكُمُ فَإِذًا مِّنْهُم مَّا عَاكَ وَلِيَ س لق تهُ فذ تجَدون فَدكون فذ وَالْتَ اسْتِقَافَ فَتُنٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَا انْتَوُوا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعُودُونَ عَنْ هَذِهِ فَاتِّبُوا وَأَنْتِ وَاتِقُمْ عَلَيْكُمْ مَيْلَكَ وَقَيْدَ ولا جناخ عليكم جن كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم وَخُذُ حَين رَكُب إِن نَغْ مه دَلل كَسينذبَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْفُضُوا الصَّلَاةَ نَقِيًّا مِّنَ الْخَبَائِثِ وَرَكْصِ فإذا طمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين مَوْتَا وَلَا تَهِنُوا فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ إِن ومن يكسب اسما فإنما يكسبه ولا له وَقَعَ النَّمُّ وَعِنْدَ مَنْ فَاتِئِمَا وَمَنْ يَكْتَبُ خَطْرِي أَحَدٌ أَمْ ما يرني بي بريا فقات قد تم بوست انا فَأَظْلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُمَ لَهُمْ مَثَامَ وَإِذْ فَتَنَّاهُمْ مِنْهُمْ أن يضلوا وما يضلون إلا أنفتهم وما يضرونك من شيء ولو قام بالماء عليك ورحمتكم لهم ما فائفتم من نور وما ينلون الا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ مِنْ شَيْءٍ سلام الله عليك ان كتاب ورث ثم واحد لم كان ما كنتم كونتم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير جَاءُوهُمْ إِن لَّمَّا أَمَرُوا بِصِدْقٍ أَمَّا هُمْ فِي خَوْلٍ لَّاحِثِينَ بَلِ وَمَن يَعْصِ تَأْنِيبَ رَبِّهِ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ قَدْ أَمَرَ الظَّالِمِينَ فَسُوفَ يُنذِرُهُمْ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ يَنْتَهِ تَضْهِيَةً يَهْدِيَنَ لَهُ الْهُدَى مَن نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تغلى نوله ومن اضلخ من الله ضلالا لا يسبي امانيكم وانا اماني ان من يرمى السوء يجذبه ولا يجدله من دون الله وليه ولا ومن يعمل من الصالحات من ذكاء أو أنفى وهو مؤمن وهو مؤمن لا يدخلون الجنة ولا يظلمون لكي يرى ومن أحسن دينا من أَلَ وَجَهيدل وَ مخَ م تب من تَب م أتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَدْفَعُ عَنْكَ الشَّيْطَانَ النَّجِيسَ ۖ وما يعثنا على همس كتاب وما يعثنا على قوم في ذي قبل فيها سمن فِيلَ نَاقَةٍ ضُرِبَتْ لَهُمْ مَأْكُوتُبٌ إِنْ وَسْعُرُوا أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَطَافِينَ مِنَ والمُتَّقِينَ مِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فَقُومُوا لِلَّهِ وما تفعلوا من خنر فإن الله كان به عليما وَإِمَّا مَن رَّآكَ خَافَ مِن بَارِئِهِ نُزُلًا أَوْ إِرْقَاصًا سَنَجْعَلُ لَهُ فَتْحًا مّآلًا يُصْلِحُ والسلح خير وأخضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتستقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعون ان تَقْدِيلُونَ بَيْنَن مَّسَائِي وَالنَّهَارِ فَمَا لَكُم لَّا تَسْمَعُونَ قُلْ إِنَّمَا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا وإن يتفرق وإذن الله خلا من سعته وكان الله واسعا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ والذين يتبعون ما يأتيهم من أنبيائنا ذاقومه وإن تكفروا فإننا لايمنا في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 ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان بصيرا يا بصيا يا ان الذين امنوا وصدقوا وامن Què so ha dre din la ربين ايا تنغني او فقير ثم هو فلا تستبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوه أو تعرضه فإن إن الله كان بما تأملون خبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنًا رسوله والكتاب الذي نزل ولا رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن قُلْ بِالَّذِي أَمْتَعْنَاكُمْ وَلَٰكِنْ قُتِبَ فِي كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنَّ يَوْمَ الْآخِرِ فقد ضل ضلالا بعيدا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا كسر لم يكن الله ليعصر لهم ولا ليهديهم بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ تَخْذُلُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ يا بَطَنُ هُنَا يَدُ مُنَايَ ذَتَ بَإِنَّ اللَّهَ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويتهزأ بها فلا تقعدوا معهم خل يا حقوق في حذيثي النغير انك اذا يفلوا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 أصرون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ الدِّكَّافِينَ نَصِيبُهُ فَانُوءَ أَلَمْ نَسْحُو عَلَيْكُمْ وَمَنَّعْنَا عَنكُم مِّنَ النُّكْمِينِ رَبَّنَا يُظْهِرُ بَيْنَنَا وَمَا نَسِينَا وَنَجِّ يَا رَبَّنَا مِنَ الْكَافِرِينَ عَنَّا مُؤْمِنِين إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كثالا يراؤون الناس ولا يذكرون مذ ابذ بينا بين ذاك لا دينها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين يُرِيدُونَ أَن تَجَاوَزُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا نُصْفًا مِن طَاعَنَا نَبِيِّنَا ترك الأسفل من النار ولن تجد له إِلَّا الَّذِينَ نَصَبُوا وَأَقَامُوا وَتَصَدَّقُوا بِاللَّهِ وَأَحْسَنُوا صُنْعَهُ بِاللَّهِ فَأُولَئِكَ مَا لَهُم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم من شكركم اَمَّاكُمْ وَكَانَ اللهُ سَاشِرٌ وَدِيمَا لا يُحِبُّ مَا هُلْجَ رَبِّ القوّل إلا ما ظُلِب وكان الله آم تو بگو خيون او تو مو او تاف و ان سو او إِنَّ الَّذِينَ نَادَيْنَاهُمْ بِالْهُدَى وَالرُّسُلِ وَأَن يُرِيدُونَ أَن يَفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ ويريدون أي فرعه بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكر ببعض ويريدون تأخذوا بين ذلك سبيلاً <تصفيق> أولئك هم الكافرون وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأُصُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ قُلْ هَذِكَ سَأُفْتِيهِ وكان الله غفوراً رحيماً يسألك أول الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً منا فقد سألوا موسى كبار من ذلك فقد سألوا موسى يبارهم ذلك فقلوا ارنا الله ماذا ترتم فاقولد وهم الصايفات مَا تَخَافُ النَّاسُ مِنَّا بَعْدَ مَا جَاءَ أُمُّ الْبَيْنِ نَكُفُّ فَوْنَا ذَلِكَ وَ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ قُصُورًا وَبَنَيْنَا عَلَيْهِمْ سَبْعًا عَطَافًا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سَدًّا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا ما قن فدي ما فَقُلْ وَكُرْنِي بِآيَاتِنَا وَقَضِ مَ الْأَمْرَ بِأَبْصِرَةٍ وَقُلْ هُمْ فَنُوبُنَا بل قبر الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَا أُيْمِنَ بِهِ كَنَاضِمًا وَقَوْلِ ناقشنا المسيح أي سبب مغري ما رسول الله هو ما فتنوا وما خلقوا ذلك سبحان وإن الذين اختلفوا فيه لفي سك منهما لهم به من علم إلا وَمَا قَتَلَهُ يُقِينًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اهْلِ لِكِتَابِ إِنَّا نُؤْمِنُ بِالنَّبِيِّ قَبْلَمَا أُتِيَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ النَّاسُ عِنْدِي فَبِالْقَوْلِ مِنَ الَّذِينَ نَهَاهُ رَبُّنا عَلِمِن قَيْدَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَدِيصْضِ مِنْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ wa aqulūhi murriban wa qadānahū 'anhu wa aslin am wa alam له بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله سهيدا إن الله allazina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 فَطِيجَ أَسْمُرُ وَسُودٌ بِلا حَنٍ فِي مِرْعَمٍ بِخُفْفَامٍ قَائِرًا وَإِنْ تَكُ فإن جل الله ما في السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً يَا رَبَّنَا أن إِنَّكَ لَا تَغْلُو فِي ذِلِفِ الْفَمِ وَلَا تَقُوْلُ عَلَيْنَا إِلَّا الصَّفْ نَمَنَ الْمَنَّ وَالسِّقَايَةَ بَنُمَا رَأَى مَارَتَهُ هَيْرٌ وَكَرِيمَتُهُ أَرْقَامًا إِذَا مَارَ يَمَا بَامِنُ بِاللَّهِ وَأَسْرِ وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا بَيْنَهُمْ كَذِبًا يُخَادِعُونَ انما الله اله واحد سبحانه <صبحانه> ان <أي> يكون له ولد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 وَمَنْ يَفْدَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَتَكْبِرْ فَسَيَحْشُوهُمْ إِنَيْهِ دَمِيعًا فَأَمَّ الَّذِينَ نُورٌ وَعَبْدٌ صَالِحٌ فِي نُورِهِ وَفِي مَجْدِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تَجْبَى فَهوَ الَّذِي عَذَابُهُ مُتَأَبِّدٌ وَلَا يَجِدُونَ فيغذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يا أيها الناس قد جاء فأما الذين آمنوا بالله وغتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهدي لَئِنْ يَصْرَا طَمْسَ دَرِيمَا يَسْتَفُونَكَ قَوْلًا لَا يُنْسِفُ فِي إن مرء هلك ليس له وله, وله أخت فلان يرسه ما ترك وهو يرسها كلها ونبت فإن كانت اثنتين فلهما سلسان مما ترد وإن كانوا إخوة العجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنس ياري يبين الله لكم أن تضلوا